لله الرحمن الرحيم والدين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلق من الإنسان في أحسن تقويم ثم ردّناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير مم فما يكذبك بعض بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين